وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قطفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثمهم رجالا من كثيرا ورساءات واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وصير لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدخ الحديث كتاب الله وأحسن لهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس نسال الله لنا في ان يثبتها لنا الى رماتنا وأن يشكر بها الأمور الامور الى لنا هذه الدروس وأن يهمنا ويهم الاخلاص وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والطبه بنصره هذا الدين رائد سيد المرسلين ونسال الله العلي العظيم علما ما فعلنا فاعلا فيما قدمنا وان يجعلنا ممن يلتصق بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد قال الله انك فلا يتدبرون القران وان كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا فالله جل في علا كتابه فيه الحكم في الحكم والفصل وفيه العبر والعظات وفيه الكلام عن صفاته الاولى واسماؤه الحسنى وفيه ايضا الاخبار والانباء وفيه الوعد والوعيد ونسال الله في علا ان بهذا الكلام العظيم كلام رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا ولكنهم يجب ان يكونوا افضل من اجل ان يكونوا افضل من اجل ان يكونوا افضل من اجل ان يكونوا افضل من اجل ان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 الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن مَعَكُمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون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 ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمهم بكم عمي فهم لا يرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 وقفنا في الكلام وبينا بأن القرآن قد أطال جدا في الوصف لأهل نفاق فهم أشر أهل الأرض وأسوأ أهل الأرض وأشد أهل الأرض فسادا في الأرض وهم أبعد الناس عن رضوان الله لله في أولاه وأبعد الناس عن التوبة والأوبة والتوفيق والتزديد وهم أشد الناس عذابا في الدنيا وفي الآخرة لأ في الدنيا في الفضيحة الكبرى عندما تظهر أحوالهم لأهل الإيمان وأيضا في الآخرة قال فيهم الله جلالة ولا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وبينا المحاجة والمخاصمة والمناظرة بين أهل الإيمان وأهل النفاق وأن الله جل وعلا قد فصل وحسم النزاع بين هؤلاء وبين هؤلاء ولما ادعوا انهم إذا قالوا آمنا قالوا ذلك استهزاء باهل الايمان الله دل على دافع عن اوليائه وقال الله يستهزئ بهم وقلنا في الاسبوع الماضي الله يستهزئ بهم الاستهزاء صفه من صفات الافعال صفه من صفات الله دلفعولا وان صفات الله دلفعولا او صفات عموما, عموما صفات عموما صفات كمال مح صفات نقص محضيه النقص صفات كمال من وجه ونقص من وجه أما صفات الكمال محضيه الكمال وجب عليك أن تصف الله بها جل في علاه كالقدره كالعزه كالرحمه سبحانه ولا لله في علاه قدره الله عزة الله رحمة الله هذه صفات كمال كمال محض الكمال فنصف الله جل وعلا بها وصفات نقص محضيه فهذه أيضا وجوبا لا أن ان ننفيها عن ربنا جل في علاه كالنوم الكسله كاللغوب يعني التعب والإعياء كما قال الله في ولا لا تأخذوا سنة ولا نوم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وأيضا قال الله للعالم خلقنا السماوات وما بينهما في ستة أيام وما السنة من لغوب والظلم أيضا فالظلم نقص من كل وجه فلا تصبب له على قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ودعته بينكم محرضا فلا تظلم فهذه ايضا فيها النقص المحض الذي لا بد ان فيه عن الله وهناك صفات صفات كمال من وجه ونقص من وجه فعندما تكون كمال النصب فيها الله لا في وعندما تكون نقصا لم فيها عن الله لا في كالمكر كالكيد كالخداع كالاستهزاء والخيانه لا يمكن الخيانه محضيه نقص ولذلك قال الله جل وعلا ايش قال لا, لا لا لا لا قال الله من قبل فإيش؟ ما قال وجاعات فقال من قبضت ايش ما قل خنهم قال فامكن منه فالخيانة محضية النقص ففنفي عن الله في عنها اما الاستهزاء فهو من الصفات التي تكون كمال من وجه نقص منه حين تكون كمالا فاننا نصف الله بها جل فيعنات متى تكون كمالا اذا كانت في المقابله فليس لك أن تقول الله يستهزئ أو مستهزئ نعوذ بالله من الخزداد لك أن تقول الله يستهزئ بالمستهزئين بالمؤمنين الذي نستهزئئهم بالمؤمنين الله يخادع المخادعين يمقر بالماكرين يكيده للكائدين في المقابلة كمان فتصب النبي الله يستهزئ بهم ويمده في تغيانين قلنا يمده في تغيانين فيها تفسير لأقلها الأعلم أكثر من تفسير منها يمده يعني أن الله تعالى يستدرجه يستدرجه وهذا من باب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كن خول الله جل في علاه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وابنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ويقول الله جل في علاه وليعصم أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اسمه ثالث من باب الاستدراج، وإن الله لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أولئك الذين زين الله لهم الأعمال. في آية أخرى بين الله تعالى أن الشيطان هو الذي زين لهم الأعمال، وفي الحال هذه لا خلاف. إذا قال الله تعالى أنه زين لهم أعمالهم، وقال في آية أخرى زين لهم الشيطان أعماله، فلا خلاف في ذلك. كيف نجمع بين بين الآيات التي ذكرت أن الله الذي زين أعمالهم وأن الشيطان زين لهم أعماله؟ هذا من باب الاستدراج أيضا من باب الاستد... الاستدراج كما قال الله جل وعلا سورة الكهف لا خب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم هذا الذي زين له عمل زين له سوء عمله فراه حسنا زين له زينه الله أو... وايضا في الآيات الأخرى زينه الشيطان في كيف ها طب جليها انت احسنت احسنت احسن اجابه جيده يعني احسن احسنت ابتداءا احسن احسن الاص انا نار الاله هو الذي خلق الشيطان وخلق هذه الاله فهو زين له النار الاله من باب انه ايش خلق السماء والسمه والذي زين حقيقه هو من الشيطان الذي خلق ذلك من يبقى تنسب لله إيش؟ خلقا وايجادا وتنسب للشيطان فعلا مفهوم فعلا واكتسابا تنسب لله خلقا وايجادا وتخرى وتنسب للشيطان فعلا وايجادا فهو هنا بمعنى الاستدراج وايضا بعضهم قال ويمدهم في طغيانهم يعني يمكن لهم يمكن لهم من هذه الدنيا كما قال الله جل وعلا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذ لهم بغته فتح عليهم تمكنوا منها فحسبوا ان لهم عند الله دعاء فوق ما يرون من الدنيا او انهم لما تمكنوا طغوا كما قال الله جل وعلا كلا ان الانسان لا يطغى التعليل راوه يحسب انه استغنى لله الذي في اعلاه فيتكبر ويتجبر على ربي الذي وله يوم سيرجع فيه الى الله وبعضهم قال ويمدهم في طغيانهم يعني يمهلهم قال يمهنهم ليتوبوا ليأوبوا من باب قول النار الفعلاء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلو. ثم للتراخ فجعل لهم برهة فصحة من الوقت ليتوبوا ليأوبوا وهذا ليس حين الرحمة الله لا نقول الضعف على أن هذه المستبعدة لا والله رحمة الله تصل إلى كل شيء قد قال في بعض الأسراليات لا نكذب ولا نصدق لكن نستأنس من ما نسرده الآن بقول النار الفعلاء رحمتي وسعت كل شيء قال الشيء صانع في رحمة الله جل في علاه ولكن كان يقول بأن الكافر لو يرى من رحمة الله جل في علاه يائس من رحمة الله جلال. ما قنط من رحمة الله جل العلاقات أن على يمهن الكافر و الظالم له عله عله يأوب ورحمة الله في لا تنقطع فقال الله في رحمتي وسحت كل شيء وفي الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله جل كتاب هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضب أو في قال الرحمة سابقت غضب قال الله جل وعلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون فإذا سأل السائل ولم يمدهم في تغيانهم خلقهم ليحاسبهم على ما يعملون فهو الذي فتح لهم هذا الإمداد او أمدهم بما فيه التغيان وفيه ما يكون يعني يستلزم العذاب نقول نعم جزاء وفاقا واجرا تباقا فهذا أصالة إظهار حكمة الله جل في علاه فالله هو العليم الحكيم ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه فأهل الظلم يكونون في الظلمات وأهل الخير وأهل السعادة والسرور يكونون في الطاعات قد قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله تفضلا وإكراما وجودا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. إذا فجزاء وفاقا أجل انتبه قال الله جل العالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك البعد هنا لابد أن تنظر هذا الكلام كله في سياق هذه الآيات يعني المذكورين هؤلاء من المنافقين يبقى أولئك إشارة عائدة على الذين ذكروا انفا وهم أهل النفاق أولئك الذين اشتروا الضرارة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولا نقول أولئك هذه إذا قلنا إشارة للبعد مع أن ذكر قريب لهؤلاء فهل البعد هنا يدل على علو مرتبتين نقول لا هو يدل على العلو لكن أي علو علو في السفول علو في النزول يعني كأن الله جل وعلا يصف هؤلاء بأنهم توغلوا في الخسران وأمرهم إلى سفال توغلوا في ذلك فهو علو في النزول علو في السفول العلماء ينظرون في ذلك يقولون ولم يعبر به بأولئك التي تبين المنزلة العلية أو العلو فنقول هذا من باب التقريع والتوبيخ لهؤلاء كأنهم في نزول لا في علو في ارتفاع وارتقاء فهم في نزول وسفول فهم توغلوا في النزول ولذلك ترى أن مآلهم ما في الآخرة توغل في النزول إن المنافقين أينه؟ في الدرك الاسفل هذا المعنى فإذا أولئك ولو كانت تدل على العلو والارتقاء ها هنا علو لكنه علو في النزول أولئك المذكورين من أهل النفاق بالله من أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت التجاراتهم وما كانوا متابعين اشتروا هذه دلائع البيع هنا أيضا العلماء فقية يستدل العلماء بها هذه الآية على الصحة البيع المعطاة أنه لم يشترد فيها إيجاب ولا قبول أنت لما تذهب إلى رجل للخبز تقول له الآن أطلم منك شراء الخبز عندك خمسة أرغفة بخمسة أرغفة بعته وانت تقول قبلت هذا الذي قاله الشفعيه قال البيع لا يصح الا بهذا والصحيح الراجع انك تعطي خمسة دولار تأخذ خمسة ارغفه وتسير ولا تتكلم صحيح ولا لا هذا بيع المعطاه فهنا بعض العماله الذين وهو قول الجمهور يستدلون بصحه بيع المعطاه بهذا ان الراجع قال اشتروا ضلالته بالهدى لا في اجابه وقبول في وأيضا وايضا منها مساله فقهيه عند المالكيه يعني ليس تفصيلها اليوم قال الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت وما ومكانهم مهتدهم قال العلماء اشتروا الضلاله بالهدى هذه قال فيها ابن عباس عن أهل الكتاب قال أولئك هنا يراد بهم أهل الكتاب اشتروا الضلالة بالهدى يعني الكفر بالإيمان اشتروا الكفر بالإيمان وهذه يعني صحيحة ولها توجيه عظيم عند ابن عباس لأن أهل الإيمان قد آمنوا قبل مبعث, آمنوا برسولنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يترفعون على الأنصار بهذا ويقولون يعني هذا الزمان, هذا الزمان زمان النبي سيخرج وسنقتل فيكم قتل وعام فلما خرج من العرب أبوا عليه وجحدوا وتكبروا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبث فريق من الذين أوتوا الكتاب قالوا ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم هم يعرفونه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفونه ابن أخه قال لقبله لأ بناء الحقيقة لما قيل له هو هو يعني هو الذي اتصف بهذه الأوصاف قال هو هو. قال ماذا نبعب قال عدواته ليوم يوم الدين الغرض المقصود هنا قد اشتروا استبدلوا اشتروا الكفر بالايمان بعدما علموا يقينا بخروج هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما وجدوا أنه ليس منهم وأنه من العرب أبوا عليه جهودا وظلما واستكبارا على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح الرجع عند الجمهور من المفسرين أن الآية عامه في المنافقين وفي الكافرين وأيضا في أهل الكتاب وأما في المنافقين فهي سهلة يسير بأن نقول اشتروا الضلاطة بالهدى بمعنى اشتروا الشكة استبدلوا الشك والريب باليقين استبدلوا الشكة والريب باليقين بعدما قالوا لا الا الله وعصموا دماءهم وأموالهم شكوا بعد ذلك وعاشوا في الريب فعاشوا في التيه والتخبط ورجعوا إلى الظلمات نعوذ بالله من الخزان وأما أهل الكفر أيضا يقال فيه استبدلوا الجهل بالعلم استبدلوا الجهل بالعلم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالهدى وبالبيان أم شد فاستبدلوا الجهل الذي هو فيه والجهالات التي عاشوا فيها في الجاهلية وأيضا الكب والجهود استبدلوا ذلك استبدلوا الجهلات بالعلم يكون قولنا هذا في اشتروا طلاته بالهدى يعني اشتروا الكفر بالإيمان استبدلوا الكفر بالإيمان أو استبدلوا الشكة والريبة باليقين أو استبدلوا الجهل بالعلم وكل ذلك صحيح كل هذا من ألوان التفسير فهو صحيح يقول الله جل في علاه اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى ثم قال الله تعالى النتيجه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه حاطة بالخسران حاطة بالوبال الذي يقع عليهم وما كانوا مهتدين هداية الحق وهداية الإيمان الذي وقع في قلوب أهل الإيمان مع رسول الأنام صلى الله عليه وسلم قول الله في أولئك الذين اشتعوا القراطة بالهدى فيها دلالة وضحة جدا على أن هناك تجارة وهذه التجارة يعيش المرء في هذه الدنيا على هذه التجارة وهذه التجارة تجارتان تجارة الدنيوية وتجارة المخراوية التجارة تجارة تجارة وتجارة دنيوية. أو قل هي تجارة مع الرحمن وتجارة مع الشيطان وقل إذا قسمناها بهذا التقسيم فهي إما تجارة مع الرحمن أو تجارة مع الشيطان أو تجارة مع الإنسان فالتجارة لا تقلق هذه الألوان الثلاثة من الأحوال التجارة مع الرحمن وتجارة مع الشيطان وتجارة مع الإنسان التجارة التي مع الإنسان في الدرهم والدنار كما سنبينها، والتجارة مع الرحمن هذه التي فيها الفوز والسعادة والحور والسرور والحبور في جنات ونهر في المقال ستق عند مليك مقتد. وأما تجارة مع الشيطان فهذه التي أحاطت بالخسران هذه التي أحاطت بالخسران هي التجارة مع الشيطان يقول الله لنا في آلاء أيها الذين آمنوا هل أضل على تجارة تنجيكم من عذاب الأرين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إنكم تعلمون إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة هذه التجارة مع الرحمن سبحانه وتعالى في آلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سوق قام ثم انفض رابح فيه من ربح وخسر فيه من خسر يلها من سوك قال من الدنيا سوك وهذه السوك ليست بعدها سوك سوك بعدها كرامة أو بعدها إهانة قال من الدنيا سوك هذا هذا السوق قد انفض رابح فيه من ربح وخسر فيه من خسر قال فكل بائع لنفسها إذن لابد من البيع لابد من البيع ما في وسط بين البيع والشروم لابد من البيع قال من السلم فكل بائع لنفسه فمعطيقها او موبقها فاذا نظرت في من النبي السلام كلام من ذهب تقول معطيقها من بعها للرحمن وموبقها من بعها للهوى وللشيطان فهذه التجارة الحق التجارة مع الرحمن سبحانه جلّ في علا وأقول تجارة الرحمن او التجارة مع الرحمن تفارق التجارة مع الشيطان وتفارق التجارة مع الانسان فالتجارة وهذه فوارق, فوارق اربعة او فوارق خمسة او فوارق عدة أجتزل منها بعض الجزئات أنت عنها في الفارق بين التجارة مع الرحمن والتجارة مع الشيطان إن أرى عن التي تضرب في الفوارق بين هذه التجارة أمثلة التي ضربها لنا في الرعيم الأول الذين قد استفاهم الله جل وعلى صحبة من التجارة مع الرحمن أول للفوارق التي لبت أن تنظر إليها التجارة مع الرحمن تفارق التجارة مع الإنسان فالتجارة مع الإنسان تجارة فقير مع فقير ومحتاج مع محتاج انظر محتاج يتاجر مع محتاج وفقير يتاجر مع فقير اذا كل منهم يريد المكسب والربح، فالذي الذي يتاجر معك حتى ولو كان من اعف الناس ومن أصدق الناس ومن أبر الناس ومن أجود الناس عملا أو تعاملا لابد أن يتعامل معك لمكسبه هو لا لمكسبك أنت وإن كان صادقا أمينا لا يتعامل معك إلا له أما التعامل في التجارة مع الرحمن فأنت تتعامل فقير مع غني ومحتاج إلى مع غير محتاج قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني وقد قال الله جل فيه ولا مبينا أنه يعني يعني يعامل العبد للعبد يا إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوه ولن تبلغوا ضري فتضروني وقال الله جل في علاكم في الحديث القدسين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما ذلك في ملك من شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء فهذه هي أدلالة مضاجعة لأعمل يحتاجون إلى الله جل فعلا فالفقر وصف للإنسان ذاته والغنى وصف للرحمن ذاته فأنت تتعامل فقير يتعامل مع الغني وايضا تتعامل مع الغني الذي لا يحتاج إليك ويريدك لك فالله يريدك لك لا يريدك له سبحانه جل في علاه وما خلق الجن وإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون فأنت محس النظر الآن في هذه التجارة تتعامل فيها وأنت فقير مع الغني وأنت محتاج وهو ليس بمحتاج وهو يريد لك كل الخير وما خلقك إلا ليرحمك وما هداك إلا ليرفعك وليثيبك ويقبل منك القليل من العمل ويقبل الكثير من الزلب هذه تجارة مع الغني الحليم سبحانه جل في علام الفارق الثاني في التجارات التجارة, التجارة مع الرحمن والتجارة مع الشيطان أو مع الإنسان الفارق الثاني أو قل الثاني أيضا على ما قلناه بأن الله جل قال ينال الله نحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد قال النبي صلى الله عليه الله جل في علامي عبدئي أنكم لن, لن تبلغوا نفعا فتنفعوني إلى آخر الحديث الفارق الثاني قال علماؤنا علماءنا بين تجارة الرحمن وتجارة الإنسان بينه وبين الإنسان بأن تجارة الإنسان للإنسان معرضة للمكسب والخسارة إذا تجارت مع أي تاجر فأنت في هذه المتاجرة حتى لا تقع في الربا والربا الذي أوضح الناس الآن في الخسارة والوبال. هو أنهم كانوا يأخذون الفوائد كما يقولون الفوائد الاستثمارية أو الفوائد البنكية على ما يزعمون ياكلون أموال الناس بالباطل يحسبون أنهم يستزيدون وهم إلى قل كما ورد في حديث ابن مسعود ما من أحد يتعامل بالربا إلا وهو إلى قل والقل هذا معنوي وحسي حسي كما قال ابن مسعود أنه ما أحد تعامل بربة أو نهاية الربة إلى قل وقد قال الله جل على فأذنوا بحرب من الله ورسوله فالتجارة مع الإنسان حتى وإن لم يكن فيها الربة فهي معرضة للمخاطرة والتجارة لا تصاحب حل من أحوال إلا أن يكون فيها الغل والغرب فهذا فرق بين وبين وبينه بها الفوائد فالتجارة هذه معرضه للمكسب والخساره أما التجارة مع الله جل في علاء لابد فيها من الربح لا الخساره يعني الله إذا قال صدق وإذا وعد وفق سبحانه جل في من اوفى بعهد من الله جل في فالله جل على قولوا سطح ووعدوا حق سبحانه جل في علاء إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم وما أتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا عند الله وما أتيتم من زكاه تريدون وجه الله هم. المضعفون حقا هذا من عند الله جل في علامة وإن من شيء إلا عندنا خزائر وما منزله إلا بقدر معلوم فالتجارة مع الرحمن الربح فيها مؤكد والتجارة مع الإنسان فيها غير مؤكد بل لعل الخسارة تكون شبه مؤكدة مع الإنسان أن يكون صالحا هذا الفرق الثاني الفرق قال الله للعالى إن الذين يتنون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجاره لن تبور والرجاء هنا بمعنى العز بمعنى التحقيق هو محقق عند الله جل في علاه هذه التجاره لن تبور عند الله جل في علاه وان تنظر كيف كان صلى الله عليه وسلم ويتخلق باثار صفات الله جل في علاه فانه تاجر مع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليهم اموالهم ورد عليهم ايضا الخير الذي تعامل معهم فيه فجابر بن عبد الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد راه على جمل قد اعي فضربه الرسول فكان اسرا فقال بعنيه بيعني هذا الجمل فقال يا رسول الله ما لنا ناضح الا هو فقال بعني بعنيه بعنيه باقيه فقال بعتك إياه فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع ادرجه الى المدينه رجع الى خالي فعنف وسب ووبخ كيف وما لنا ناضح الا هذا الناضح فكانت فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد فامره ان يصلي لما دخل جابر ولم يجلس امره ان يصلي وهذه ايضا فيها دلاله على وجوب شغل البقعه بصلاه فامره ان يصلي فصلى الركعتين ثم اتى له فقال لبلاد زل له فوزن له قال ارجح اعطيه زياده فاعطاه زياده ثم قال له النبي تعال خذ جملك ودراهمك فاعطاه الدراهم وأعطاه الجمل يأتسي بأسار صفات الله جل في أولان التجارة مع الله والتجارة مع رسول الله الربح من الناحيتين فقال أتراني ما كستك يعني المساوانة في البيت أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك وضراهيمك يأتسي بقول الله جل في علاه. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وانفسهم فقد اشترى منهم اموالهم وانفسهم فقد انفقوا للجهاد وانفقوا المهج وقتلوا في سبيل الله فلما اشترى المال والنفس اعطاهم المال والنفس وين في جنات ونهر في المقراض صدق لأن مليك مقتدر فلما أردت عليهم الأموال والحور والنساء ورد عليهم الأنفس أيضا والنعيم الدائم في الجنان اتسى من السلام بهذه الصفات أو آثار هذه الصفات اتسى بها النبي صلى الله عليه وسلم وتعب فيها مع صحابته صلى الله عليه وسلم فإذا الفرق الثالث هو أن التجارة مع الرحمن الربح فيها مؤكد بالنسبة أيضا للفوارق الفارق الثالث التجارة مع الإنسان وإن كان صادقا أمينا تاجرا يتعامل بالضوابط الشرائية فله الربح إن أذن الله له بذلك وهذا الربح محدود انظر لأعظم التجارات الدرهم يأتي بألف درهم كل درهم يأتي بألف درهم هذه تجارة ربحة الحمد لله رائدة يبيعون الماء المال الدرهم يأتي بألف أقصى أعظم تجارة مكسما وربحة الدرهم يأتي بإيه بدرهم أعظم بذرها بذير ماجهة صحيح صح؟ هذا أبس ما يكون تصل إليه هذه التجارة مع الإنسان ربحها محدود وزاد ربحها محدود وزاد تأخذ الترامين اليوم تنفطهما فالتجارة مع الإنسان تجارة زائلة وربحها محدود أما التجارة مع الرحمن فربحها مضاعف أضعف مضاعف وهي لا زائلة على الاستدامة فالله الله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باع ما عند الله باع وايضا هي لا حدود له لما بين الله جل في علاه لانه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات عنده وبين ذلك فقال ان الله كتب الحسنات وبين ذلك امر الله عليك ان على يكتبوا الحسنات عشر امثاله الى سبعين الى سبعمائه الى اضعاف مضاعف وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قال واما الصوم فانه لي وانا واذا قال الكريم انا اجزي فلا لا حدود لكرم الله جل في علاه لذلك يقول الله جل في علاه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حق والله يضاعف لمن يشاء هذا الفرق الثالث في الفروقات بين تجارة الرحمن والتجاره مع الانسان الفرق الرابع هو أن تجارات الدنيا يدخلها الغش والخداع لما دخل السنن في السوق وجد الرجل يبيع التمر فوجد التمر يعني الاعلى فيه تحت. هذا الطمر الطيب وضع يده فوجد البلل فقال ما هذا يا صاحب الطمر فقال أصابته السماء فقال لما لا تضع على وجه البيع فقال سلم من غشان فليس منه فكثير من التجار فيهم الغش وفيهم الخداع وأيضا فيهم التدليس وفيهم الغب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار ما طبعا. معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فتجار إلا وإلا استثناء والاستثناء يدل على الندرة إلا من صدقة وبر إلا من صدقة وبر فمعاملات في الدنيا فيها الغش موجود الغش الغش لكن التعاملات في الآخرة التجارة مع الرحمن لا غش ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيل فإن تجرت مع ربك لله في علاه فبضاعتك الرائجة وإذن ربحك غير محدود وإذن ربحك على يقين أنت ستربحه من ربك جل في علاه فلذلك يقول الله لله في علاء على أن الذين يتاجرون معه على الربح على يقين واما الذين يتاجرون مع الشيطان ففي الخساره ايضا هم على يقين واروع الامثله عندما راى صح صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخسران المبين على الذين يتاجرون مع الشيطان الزموا انفسهم بالتجارة مع الرحمن واروع الامثله نضربها بذلك انظر إلى الراي الاول الذين قال فيهم النبي سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ابو بكر عالم الفارق البعيد البون الشاسع والفرق الواسع بين تجارة الرحمن التجاره مع الرحمن والتجاره مع الشيطان فتاجر مع الرحمن لا مع الشيطان وانظر كيف تاجر هذا الرجل مع الرحمن كان ابو بكر من اقرب الناس ومن اجود الناس ومن اوسع الناس مال أنفق ماله عن بكرة أبيه في سبيل الله على رسول الله وعلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه في بعض الروايات نستعرس بها أن جبريل جاء فوجد فوجد أبا بكر مقابل للنفس السلام عليه سياف خلقة بالية فقال له جبريل أقرأ أبا بكر السلام فقال للنفس السلام قل إن الله يقرئك يقرئ. إن الله يقرئك السلام ويقول إنه عن راضٌ، فهل أنت على رضي؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن, إني عن ربي راضٍ، إني عن ربي راضٍ، لك أن تعرف هذا التاجر الأمين، هذا التاجر الفقيه النبي الأريف عندما تاجر مع الرحمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي أمن الناس، وأجنسه أنا ريس الطبعية، إن أمن الناس علي هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. قال وساني بمالي وأمن الناس أنا. أنا من مأونة، يعني هو الذي أنفق ماله، وذلك رسولنا فصرى قال وساني بماله وأهله زوجه، وقد أنفق ماله عن بكرة أبيك، كما قلنا في بالدعاء إلى الله الذي على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صد عني كل خوفه إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه وعرضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنفد الهمم للنفقة بالنسبة لتأسيس الدولة الإسلامية وللجيوس وللجيوش الإسلامية جاء أبو بكر بكل ماله يتابع مع الله. يعلم بالربح يقينا وقد أربحه الله جل وعلا في الدنيا بالذكر الحسن بل وشاهد الله له من فوق سبع سماوات بالإخلاص وأنه ما أنفق ذلك إلا إن لله تجارة صادقة مع الله جل وعلا حين قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى انظر إلى مسات سيأتي بالشهادة من فوق سبع سماوات وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه هذه التجارة مع الرحمن فأنفق ماله عن بقرة أبيه فقال الله وسلم يا بكر ما تركت لأهلك فقال التاجر الصدوق الأمين الذي يعلم كيف يربح يعلم كيف تؤكل الكاتب كما يقولون فقال تركت له الله ورسوله وأثنى الله عليه أو أثنى النبي صلى الله عليه انظر إليه وهو يتاجر مع ربي حين موت حين خلافته حين استقلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصق اسمه باسم النبي وسلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند موته كانت عليه ثياب يعني اجد من ثياب الخالقة ليس جديدة هي اجد من ثياب الخالقة وهو على فراش الموت اتى بوصية واحدة بعدما وصى بعمر رديران عرضات اتى بوصية واحدة قال فان انا مت فكفنوني في ثياب الخالقة الاخرى عنده زوبان فقط. عنده زوبان انظر الى التجارة مع الضالة التي ولا تجارة رابحة سيكون قرينا رفيقا مع نفسنا في الفردوس الاعدى هذه التجارة الرابحة فقال عندي ثوب آخر الثوب اللي هو أجد من ثوب الخلق أو هذا الثوب الذي عليه ثوب جديد فقال كفنوني في الثياب الخلقة وأما هذه الثياب فوضعوها في بيت المال حتى بكى عمر وابتلت حياته فقال قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر قد أتعبت من بعدك أبا بكر قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر وهذا كما قلنا على نفس الجسق ويسير على نفس الدرج هؤلاء الفقهاء الذي يعني يزل أحدهم بأمة بعده كانوا يتجرون حق التجارة مع الله لا هؤلاء هؤلاء جارته وكانوا من المهتدين بل كل للهداية قد تربعت وتأصلت في قلوبهم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورده يضرب لنا أروع الأمثلة في التجارة مع الله جل في أولاد بعدما سمع قول الله جل في أولاد لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال وطي ما امتلكت مالا مثل ما امتلكت مالي من خيبة كان سهما للغنيمة اغتنمه في خيبر سا سهمه في خيبر فقد يا رسول الله مالي من مال أحب إليه أو من أحب مالي إليه وسهبي من خيبر وقد جعلته لله فقال له سلم أرى أن تحبس الأصل وتسبل السمع يعني جعله وقفا لله إلى اللافي قد لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام لتجهيز الجيش المسلم أتا بشطر ماله حتى أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تعلم كيف يتاجر هذا الخليفة وهذا الأمير أمير المؤمنين الذي على يده كما قال النسلم رأيته عبقرية يفري فري عمر بن خطب رضي الله عنه والضبط. عندما قال استحالت غربا وهو يأخذ بالذنوب الذي يسحب به الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم مبجلا عمر ومقدرا قدر عمر ومبينا فضل عمر ايه يا عمر والذي نفس بيده لو سلك فجا سلك الشيطان فجل غير فجك يا عمر عمر بن الخطاب رضي الله عرضاء الفاروق امير المؤمنين كان متقن التجارة مع الله جلا في علاه وقف على منبره وهو يخطف في الناس فقال عليكم السمع والطاع امرتكم بما يرضي الله جلا في علاه فقام سلمان قال والله لا سمع لك علينا ولا طاع ما هذا لأجل عمر الخطاب الخطاب قال وعلام يستف لا, لا قال وعلام قال أنت رجل طوال فمن أين أتيت بهذه السياج السياج التي جاءت وقسمت بين الناس فعمر الخطاب له نصيب وهذا النصيب يعني آآ عدد محدود لا يمكن أن يصل إلى أن يصل إلى كعبي عمر بن خطاب. قال أنت رجل طوال من أين أتيت فقال لو قمت عمر قال قم يا ابن عمر فقام ابن عمر فنظروا الى طول ابن عمر وطمع عمر الخطاب معروف بطوله كانوا يقولون اذا اراد ان يركب احد من الخيل لابد ان يرد امر اما عمر الخطاب فكان يركبه وقفا طائما من طول عمر بن الخطاب كان سيفه ستة بيحمله سيف عمر الخطاب فقال انت رجل طوال حق فقال قم يا ابن عمر فقال اخذت من هذا من ثوب هذا فرقعت به سوي. هذا أمير الممنين هذا الذي ضرب أروع الأمثلة في التجارة مع الله جلال في أولا. عندما نام أمنا تحت الشجرة فقال هذا المبعوث من كسر أو من قيصر قال إن أمير الممنين قالوا هذا هو أمير الممنين فوجدوه تحت شجرة يستظل بشجرة يتوسد نعله قال أمير الناس قال هذا أمير الممنين فقال كلمة مشهورة تكتب بماء العين فقال يا عمر حكمت فأمنته فنمت يا أمّ فهذه ثلاثة واضحة جداً عن هؤلاء الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في البيع الصحيح مع الله لنا في هؤلاء في التجارة الرابحة مع ربنا سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين اختارهم الله واصطفاهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم عثمان الله عفان أيضاً ضرب لنا أروع الأمثلة هؤلاء أمثل الصحابة على إقلاع هؤلاء الذين لهم السهم الراب النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية جاء المسلم في غزة التبو والناس على فقر شديد والناس على رعب شديد قال المسلم من, من جهزت جيش العسرة فله الجنة فجاء عثمان بن عفان رضي الله عرضاه بحمل الثلاثمائة بعيد وقيل في الوام أخرى أتى بألف دينار فصبها صبا في حجل المسلم حتى سرة أسالي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ضر عثمان ما فعل تجارة رائجة تجارة رابحة مع الله جلال في ولا ما ضر عزل النتيجة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عندما صب لا صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قال انسانا من يشتري بقر روما من وله جن فاشترى ضر روما ثقاية لأهل الإسلام فكانت المكافأة من الرعاع السفلة حرموه من الماء وقتلوه ظلما وزورا ولذلك بشره شره عندما كان أبو موسى فوابا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل استأذن أبو بكر فبشره بالجنة ودخل عمر فبشره بالجنة فدخل عثمان فقال بشره بالجنة على بل وتصيبه قال اللهم صبر إني لله وإنا له راجعون. وكانت البلوى هي طبعة عثمان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. لكن نقول هذا الرجل الذي صب الماء في حجر النبي تاجر مع الله عز وجل في غلاوة مقتني بتجارة الدنيا في بئر الرومة أراد اليهودي أن يشتريها منه بعد ذلك. إنه اشتراه. وترك له يوم. فكان المسلمون يأتون يستقون في يوم عثمان، واتقونه لا يستجرونه في اليوم يوم اليهودي. فقال له أشتري منك بأضعاف مضاعف قال لا والله قد تجرت مع من يعطيني بالدرهم عشر دراهم قال من قال الله أو في رؤية أخرى أو قصة غير هذه لكن الغرض المقصود أصل القصة أن النبي وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه أيضا عن ابن طالب ضرب لنا أرضى الأمثلة في المتجرة مع الله جلال في علام وكان من الصدق بمكان وكان من بمكان وكان من إخلاص بمكان بيع الحق مع الله جل وعلا بمكان فإن عن بطالب يقال عنه أنه بعدما استلم الخلافة ما أكل اللحم إلا يوماً واحداً في العام ما يأكل اللحم إلا يوماً واحداً وكانت ثيابه مرقعة ولماذا لا؟ لا غرب ولا عجع هذا الذي عاصر الله سلم وينام على الحصير وعمر الخطاب يذكر ويقول يا رسول الله على الحصير يعلم في في, في دسدك وهؤلاء كسر وقيسر ملوك الروم يعيشون في الحرير والثياب الوثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الأخرة فلذلك قال علي بن أبي طالب يا دنيا غري غيره طلقتك طلقتك ثلاث بتدتك بتدتك ثلاث هؤلاء حقا قد اشتروا أنفسهم من الله جاءنا في أولا وعلموا كيف يتاجرون قد تاجروا مع ربهم ورابقوا أيما ربح هؤلاء الذين ربحت تجارتهم هؤلاء هم الذين اهتدوا حق الهداية هذا أبو التحداح لما سمع قول الضرن في أولا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان عنده أحاق من أحب البستين له وللنب السلام كان السلام يدخل هذا الأحاق العزل. فكانت امراه حتى في الداخل وهي في الداخل تأكل الطم فنادى عليها ولم يكف بعدما سمع هذه الآية قال هذه لله الذي ذهب قال يا رسول الله أحب ماري إلي بيرحاء فهي لله قال فقال له للسلام ربح البيع رابح البيع أبا تحدى ربح البيع, البيع. أرعى أن تجعلها في الأقارب فما دخل ما خطا خطوة برجل بل أمر امراته أن تفضل ولما أمره الله أن تخرج قال لها بعناها لله لا لفيولاب فقالت ربح البيع ما ضربته بالنع وما قالت أولادك والبقراء تتركنا لا قالت ربح البيع عالم التجار الرائجة مع الله الذي لفيولاب ربح مع الله لا لفيولاب لذلك قال النبي صلى الله رابح ربح البيع ربح البيع صحيح ضرب لنا أروى على في التجارة صحيح مع الله لا لفيولاب عندما خيروه وهو مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم كأن مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فقال له إنما ملك تخرج بهذه الأموال إلى محمد إما المال وإما الهجر. قال الهجر. فلما هاجر قال الله صلى الله عليه وسلم رابح البيع رابح البيع لهذا الذي باع أمواله لله للا في أولاده والثواب العميم يقول له بإذن الله عند ربنا للا في أولاده. وفي الدنيا بالسناء الحسن ونكتسي ونطفئ أثار هؤلاء. سلمان الفرس باع نفسه لا مالا باع نفسه رقيقا أخذ مولى من الموالي عبدا مملوكا ظلما ظررا لبحثي عن الحق. عندما باع بقره وما, وما له وقال أوصلوني إلى هذا النبي المبعوث عندما عرف أصرفه من حبر من احبار النصارى وعلم أنه يخرج في بلد فيها الثمار الأشجار حتى وصل إلى المدينة فصار مملوكا باع نفسه حقا لله جل حتى وصل إلى هذا الحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانكب على خاتم النبوة يبكي حتى استسعى وبعد ذلك ساعده من سنة سلمان ف... لكنه باع نفسه حقا لله جل هذه التجارة الرائدة خذ على النقيط اولئك الذين اشتروا الضرائب الهدى فما ربحت تجارته الذين باعوا انفسهم للشيطان بعدما انعم الله عليهم النعائم الكريمه والنعائم الجليله فما استخدموها لله جل لا شكرا ولا عملا ما سمعوا قول الله جل وعلا اعملوا انا داود شكرا وقليل من عباده الشكور هذا الذي اتاه الله جل وعلا اسم الله العظم أو اتاه العلم أو اتاه الفقه والدين فباع الاخره بالدنيا كما قال ابن القيم كلاما من ذهب قال أخسر الناس سفقه من قدم نفسه على الله وأخصر منه سفقة من قدم الناس عليه أروع من ذلك كلمات أخرى بلون الآخر وكلام آخر قال أخصر الناس سفقة من قدم نفسه على الله وأخصر منه سفقة من قدم الناس على نفسه في رواية الاخرة قال وأخصر الناس سفقة من باع دينه بدنياه وأخصر منه سفقة من باع دينه بدنيا, بدنيا غيره لا بدنياه هو عايش لكن يخفي للسين وصاد ونون عين حتى يجعل له الغطاء الشرعي فيما يقل أولى الناس بالباطل أو يفعل الحرام أو يكفر بالله إلينا في ولاء الغرض المقصود قال أخسر الناس سفقة من باع دينه بدنيا وأخسر منه سفقة من باع دينه بدنيا غيره فقال الله وعلا بينا لنا هؤلاء الذين قد تجروا مع الشيطان وما تجروا مع الرحمن ضرب لهم أروع الأنفلة في الكتاب في السفود أيضا قال الله جل وعلا وادفع عليه المثل الذي أتيناه آيتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض قال فمثله, فمثله كمثل الكلب هذا الذي تاجر مع الشيطان لما تاجر مع الرحمن فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله إلى آخر الآيات الغرض المقصود قد قال أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر به النار ثلاثة عادة قال داع دينه بدون غير أو بدونية كما دخل هذا على أمير المؤمنين فأوجده يلعب في الحمام فقال حتى فلان عن, فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص هذا هو الحديث لكن من أجل التزلف للسلطين والعطاء قد كذب على رسول هذا الذي تاجر مع الشيطان وما تاجر مع الرحمن فنسب القول كذبا وسرا على النبي صلى الله عليه وسلم وان يقول من كذب عليه متعبا فلا تبا مقاد الله فقال لا سبق إلا في أو حفر أو نص ثم قال أو إيش. او جناح حتى من المنين لما سمع ذلك اعطاه اعطاه العطية فبعدما ولى قال اشهد الله انك قفاك قفى رجل كذاب قد كذب على رسول صلى الله عليه وسلم المقصود هذه التجارة الرابحة وهذه التجارة الخاسره فكل مننا لابد أن يمحص النظر ويقف وقف مع نفسه هل هو يتاجر مع الرحمن حقا او يتاجر مع الإنسان دون التجارة مع الرحمن او يتاجر مع الشيطان فأخص الناس سفقة من تاجر مع الشيطان وأدن منه خسارة من تاجر مع الإنسان وكانت محضية النظر او محض النظر او المحرك الرئيس له هو الدنيا للآخرة ولذلك قال وعاب السلف الصالح على من يتوكل على الله على رضي عيش يستجمع قواه ويتوكل على الله حق التوكل على رضي عيش والتوكل مرات التوكل لنصرة الدين هذا توكل الانبياء والتوكل للصلاح هذا توكل المتقين والتوكل للدنيا سيأتيه لأن الله جاء على قال انا عند ظن عبد بي من توكل على الله وجد ما توكل عليه بي. فمن توكل الله من اجل الدنيا هذا خاسر لأن الدنيا زائلة سياخذ ما يريد في الدنيا لكن بعد ذلك لا يرد عند الله شيئا في الآخرة نعوذ بالله من الخزدان لذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا طلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم جزما ولا رجوع ولا في ذلك فما ربحت تجاراتهم وما كانوا مهتدين هذه ايضا فيها دلالة جدا على انهم لا هداية لهم وهنا وما كانوا مهتدين نف هذا نفي نفي عموم أم نفي خصوص مم. لا هو ما هو مكان مهتدين هذا نفي خصوصا ليس نفي عموم لو نفي عموم يبقى المنافق المشاعش داعي في زوجات الهدايا هدايات أربعة هداية عامة وهداية خاصة وهداية غص وهداية, وهداية أخرى وهي هدايات هدايات أربعة هداية أربع. عامة والهداية العامة هو الاسترداد معرفة كيف المعاش استخلاص المعاش وكيف ترد رجل الزوج هذه الهداية العامة هذا الناس أجمعين هداية عامة هذه والهداء الخاصه هدايه البيان والدلالة والارشاد هذه أيضا ليست لفنَ فيه فإن الله جل وعلا أنزل الكتب وارسل للرسل من أجل الهداية هذه الهداء الخاصه الثانية من أهداة والبيان والدلالة فأما سموت فهديناه بينا له وأيضا قال الله جل وعلا وهديناه ان ذاي والله جل وعلا لم يكن ليقصد بقوم أو ليعصد بقوم أو ليعذب قوما قد ظلموا حتى يبين لهم ما يتقون فهداية البيان أيضا غير منفية الهداية هنا المنفية هي هداية على ألا وهي هداية إيش؟ التوفيق هداية القلوب وما كانوا مهتدين بالقلوب بل هم اهتدوا أصارة الهداية البيان لماذا لا تقرأ وتربط الآيات بعضها ببعض أما قال الله إلا في علامة مبينا أنهم قد قالوا آمنا وقد آمنوا على دين آمنوا وقد علموا أن هذا الإيمان يعصمهم يعصم الدم والمال والولد فقد هداية البيان هم قد مروا عليهم فيكون هنا النفي له في هداية مخصوصة على وهي هدايه التوفيق والتسديد قال الله جل وعلا: وما كانوا مهتدين ثم بعد ذلك ضرب الله لنا أمثلة رائعة في كتابه وأيضا القرآن يضرب الأمثلة وهذه الأمثلة للعقلاء لذوي الألباب لذوي البصائر، فإن الله لنا في علاه يضرب المثل حتى تعتبر به وقد طالع علماءنا في القرآن من أدل الأدلة على صحة القياس الأمثال في القرآن هو من أدل الأدلة على صحة القياس لأن مثل يضرب يوضح بيان النظائر في الأحوال. قال الله وعلا عن قوم لوط عندما قال أن ظهر لعل أن طرهم حجارة من السماء قال وما هي من الظالمين ببعيد النظير بالنظير طلح النظير بالنظير فضرب الأمثال لا يعلم ولا أفق المعنى والفح المطلوب من ضرب الأمثال إلا الذين منحهم من جل وعلا على البصيرة وإلا أصحاب العقول أن يرد. لذلك كان بعض السلف يقرأ قول الله في علاة في الأمثال أو أي مثل يقرأه في القرآن فإن لم يفقه بكى بكاء شديدا فقالوا على ما تبكي قال أبكي من جهل لأن هذه الأمثال لا يعلمها لا يعلمها إلا العالمون والآية في سورة العنسيون قال فيها الله في علاة تلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون لذلك يضرب الله جل وعلا الانسان وضرب لنا هنا الله جل وعلا في كتابه الجليل للمنافقين مثلين عظيمين ضرب المثل مثل الاول المثل الناري والمثل الثاني هو المثل المائي حتى يعني يأخذ بالألباب وبالعقول وتنظر المناظرة العظيمة التي حدثت بين الشيطان وبين الرحمن عندما يعني أبى السجود وفرق بين خلقه وبين خلق آدم أنه من النار وخلقه الله من طين كما سنبين الفوارق البعيدة بين النار وبين الماء لأن الطين أصدر هو قال الله جل في مثلهم وهذا يعود على أهل النفاق على المنافقين قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل، كمثل الذي استوقد. ما قال أوقد؟ قال العلماء مثلهم كمثل الذي استوقد. قالوا هي على بابها استوقد بالسين، أص... الأصل السين الأصل السين في اللغة الطلب يعني طارق، طارق غير هذا. استوقد نار. وقال بعضهم لا استوقد هنا السين زائدة. فيكون المعنى أوقض نارا ونقوم القطرق لغة الفارق بين استوقد وأوقض إذا قلنا أننا زائدة إذا المعنى أوقض نارا وإذا قلنا أنها ليست بزائدة إذا على بها طلبة هذا الأمر قطرق الفرق. بينها دي مهمة جدا مهمة جدا في وضع فيها أخرى وهي يعني من غيره وهذه ستبعي لنا في المسأل عندما نشرحه أنه مستضاء من نفسي كان الدوق من إيش من غير الله من نفسي طيب وأوقض هو من نفسي صحيح ولا لا وهذه أيضا فيها دلالة وإشارة على من قال أن بشاشة الإيمان لم تدخل قلوب الناسين. مفهوم طيب وأوقض أيضا أنه إذا استوقد فهو من أشد الناس حاجة الى هذه النار أو هذه النار لما أوقات ممكن يكون محتاج ممكن أنه يكون محتاج الحاجة لا تكون شديدة إلا بالسين بالطلب لما طلب وألح دلال أنه في أشد الحاجة إلى هذه النار فإذا انتفقت كان إيش؟ كانت النكاية أشد وأعظم كانت النكاية أشد وأعظم يقول الله يجل على مثلهم يضرب لنا المثل العلم نفتي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وما قال نورا قال نارا استوقد نارا والنفت في ذلك أن النار فيها الإشراقة والإحراق فيها الإضاءة والإشراق وفيها الإحراق وفيها الدف، وفيها الحر فيها الدكء وفيها الحر والسموم فيها الحر والسموم فإذا النار فيها مفاسد وفيها منافع فيها منافع بايش؟ الإشراقة والإضاءة وفيها أيضا منافع بالدف، وفيها مفاسد الإحراق وايش؟ والسموم والسمو الحر الشديد فلذلك قال استوقد نارا ليبين الله له انهم من تفعوا بمنافع لكنهم اصيبوا بالمفاسد كما سنبين ولذلك لما ختم الله على قال إيش قال ذهب الله بنارهم ولقد بنى هذه اللثه العظيم لانه استوقد نارا فيها النور والنار فيها النور والاحراف فقال ذهب بالنور ليبقي الاحراف بما هو مسخ المنافع لكنهم بالمفاسد كما سنبين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم العجيب أنه قال مثلهم كمثل الذي على الإصراض ثم قال ما حوله ذهب الله بنورهم على الجن قطره سرعه كيف نوفق مثلهم كمثل الذي على الإفراط. قال ذهب بنورهم على الجن لها توجيهات التوجيه الأول هو ما تراه في قوله جل فعلا وقال نصرة في المدينة او تراه في قولي في علاه وقالت الاعراب املا صعبت عليك والتوجيه الثاني سأبينه لك اريد منك التوجيه الاول فقط هو عامه العلماء في هذا الامر يقولون نم اذا نظر الى اللفظ اتى وإذا نظر الى الى المعنى اتى بالجمع اذا قلت مثلا قال نسر اذا نظرت الى اللفظ لابد ان تقول قالت ان نظرت الى المعنى لابد ان تقول ايش قالت فهنا نظر الى المعنى قال نسوة يعني جمع من النس فيبقى يصح له ان تقول قالت قالت الاعراف اذا نظرت الى اللفظ حتقول قالت لكن هنا الايه نظرت الى ايش الى المعنى يعني قالت جماعه الاعراف هنا التوجيه الثاني وهو الاسد هنا قول في تعالى مثلهم كمثل الذي الذي من الأسماء مبهمه والاسماء المبهمه تقع على الواحد وتقع على المجموع مفهوم الذي ظاهرها أن على الافراد صح ولا لا طلب نورهم على الجمع فهم هو واحد المسترقب ولا الكثر الجماعه نريد نعلم ممكن أن نوجهها بان واحد طلب لك الجمع هم الذين امروه بذلك المهم ان الجماعه هم الذين طلبوا بذلك فالذي لا نقول انه على الافراد الذي اسم أسماء المبهمه يقع على الواحد ويقع على الجماعه مفهوم؟ فإذا قالت بنورهم هذه جماعة فلا لو قال بنوره طق على الواحد ولا مخالف. ما فيش نزوة في حاجة أنت تقول؟ جيد. إذا الله جل وعلا كمثل الذي استوقد نارا لم يكن نورا لما بينا. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ما قال بناره؟ قال بنوره بالإضاءة وطق لهم الاحراق كما سنبين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظل. لا يبصرون. هذا المثل مثل المنافقين والآية فيها فوائد جمة في هذا المثل سنختتم الكلام في التفسير على معنى المثل ثم نطرق الفوائد الأسبوع القادم حتى ترتفع هذه الفوائد مرتبطة بالمثل الثاني. أما المعنى فقال العلماء معناه على أقوال عند أهل التفسير. يعني حسن البصري يقول مثلهم كمثل الذي استوقف نارا فلما أضاءت ما حوله قال هذه في الدنيا. هذا مثل للمنافقين ضرباء الله في أولاه أن الدنيا أضاءت من حولهم وأمنوا على أموالهم وأعراضهم وأولادهم ودمائهم عندما دخلوا في الإسلام بقولهم لا إله إلا الله إذا أضاءت هنا دنيوي فالمنافقون عندما قالوا لا إله إلا الله استفادوا إفادة عالية بأنهم كانوا مع المؤمنين لهم ما للمؤمنين وعليهم على غنبوا مثل ما غنبوا تزوجوا منهم أكى, أكى فل... وتزودوا أيضا منهم فاستفادوا من أهل الإيمان وهذا يموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله لذلك لما قال خالد رئيس للرجل الذي جاء ليسوا قال يا محمد اعدل ما هذه القسمه يراد بها الله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا كم مصلي لا يصلي يعني ليس بقلبي من ألمان من شيء فقال ما أولت أن أشق عن قلوب الناس وايضا قال الأسامة منكرا عليه عندما قتل الرجل لما قال له الا الله قال لا ذا مني تحت, تحت شجرة ما قال ذلك إلا متعوذا قال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة فهنا عصروا دماغهم وملهم بقول لا إله إلا الله هذا الذي قال فيه لا إله إلا فعلاء أضاءت له أضاءت ما حوله أضاءت بأنهم عاشوا في نعيم مع أهل الايمان عاشوا في سلام ووئام مع أهل الايمان لكن لما ماتوا ونزلوا الدرج أو رجعوا إلى ربهم جل في ولاء الظلم، صاروا في الظلمات في النيران، إن المنافقين في الدرك الأسفري من النار، فتركهم الله جل وعلا في ظلمات يعني في النيران لا يبصرون، هذا قول الحسن البصري، وبعض علماء قالوا لا، المثل المضروب هو عن المنافقين، لكن المعنى مثلهم كمثل الذي سوقد نارا أنهم لما ذهبوا إلى أهل الإيمان استضاءوا بنوره لأنهم طارتا يكونون مع أهل الإيمان وطارتا يكونون مع أهل الكفران أما قال الله تعالى وإذا خلفوا إلى شاطرين إذا خلفوا يكونون مع أهل الإيمان فإن كانوا مع أهل الإيمان استضاءوا واستناروا بنور أهل الإيمان وهذه أيضا تشعرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلنظر أحدكم من يخال لا يقول أحدك أخبر مؤمن تنظر إلى نفع استحاب أهل الإيمان حتى لو كان من أهل النفع سيستفيد من نور هؤلاء وهذا الذي يحدث في الآخرة أيضا يستفيدون من نورهم لكن عندما يمر على أسرات لا يجدون هذا نور فقالوا إذا لقوا أهل الإيمان استطاعوا من الإيمان قد جعل الله لهم نورا كما قال الله للفِؤلاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصها عسى ربكم أن يكف عن مسيئتكم جنات التجمل تحتها الأنوار يوم لا يغزل الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بينهم فلهم نور فإن الله جرى حبا للإيمان نورا فهم يستفيدون من هذا النور إذا ناقوا الذين آمنوا وإذا رجعوا أذواجهم إلى المنافقين أنزلهم أو إلى أهل الكفران والعصيان إذا رجعوا إليهم تركهم الله في ضممت لا يبصلون إذن استضاعوا أضاءت مع حولهم عندما كانوا معه أهل الإيمان وأظلمت عليهم عندما كانوا معه أهل العصيان وهذا قريبا من أرمع الأمثلة للذيب الأريب الذي يقول لا يمكن أن أكون مع أهل العصيان واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة فهو إن كان مع أهل العصيان فانظلمات الظلمات وإن كان مع أهل الطاعات وأهل الإيمان فهو في نور قد أضاءت له الدنيا بأسفل والتفسير والمعنى الثالث عند بعض العلماء قالوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أنهم أنار الله بصيرتهم عندما قالوا لا إله إلا الله لما دخل الإسلام أنار الله بصيرته وجعل لهم الطريق الصحيح الذي يسيرون عليه والضرب الذي به النجاح والفلاح هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فلما دب الشك والريح في قلوبهم ارتد عن دين الله عن إيمان الله جل كما قالوا رجل ثم كفر ثم ازدادوا كفرا قال الله جل وعلا لا تعتزل قد كفرتم بعده فلما آمنوا وقالوا لا إله إلا الله حقا وصدقا ودخلوا في الإيمان استنارت الدنيا واستنارت قلوبه فلما دب الشك والريب في قلوبهم أظلمت عليهم أيضا الدنيا بعد ذلك وهذه الظلمات في القلوب كران على القلب مثلهم كمثل الذي استوقع دنارا فلما أضعت مع حوله وذهب الله من أولين في الظلمات لا يبصرون قال بعضهم هذه في الآخرة أنهم يعني يكونون مع أهل الإيمان كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال من كان عبد واحدا فليتبعه فمن كان يعبد اللات أو الأصنام تأتيهم هذه الأصنام فتسبطون خلف النار ومن كان يعبد الشيطان يأتي شيطانه وتسبطون خلفه في النار ومن كان يعبد عيسى يتبسّل لهم الجنّي بسورة عيسى فيسقط ويتساقطون خلفه وكذلك من كان يعبد عزيرا يتساقط في النار وتسبطون خلفه في النار فتبقى هذه الأمة وبقايا مأهل الكتاب وفيهم المنافقون وهم معه فيريدون النور عند المرور على السرات فيظن كل واحد منهم أنه قد نجى فيمر أهل الإيمان كالريح المرسلة كأجويد الخيب وهم على الصراط فضرع بينهم بصور إنه باب باطن في الرحمة وظاهر من قبله العذاب وينام إنهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم إلى آخر الآيات الغرض المقصود هذا المعنى معنى المثل أما الفوائد العظيمة التي ضربت في قول الله التي أناب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فجعلها نارا بإيش بالإفراد قال وتركهم في ظنومات بالجمع هذه فائدة عظيمة جدا سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم مع ضرب المثال الآخر المثل, المثل المائي والعلاقة بين المثل الناري والمثل المائي ونسأل الله علاه فعلاءنا يجعلنا من ذوي البصائر من لنتفق هذه الأمثال فنعمل بموجبها أقول قولي هذا وأستغفر الله